الدرس الخامس عشر بعد المئة من الجنداني في حروف المعاني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله عليه الله على آله وصحبه ونالاه بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى المرادي إما بكسر الهمزة وهذا هو الحرف الخامس من حروف المعاني الربعي وهي تسعة عشر حرفا قال إما بكسر الهمزة حرف من حروف العطف عند أكثر النحويين هكذا نقل ابن مالك عنهم ونقلها عن يونس وابي علي ابن كيسان أنها ليست بعاطفة قال وبه أقول ابن كيسان أني ابن مالك ابن مالك نعم قالوا به أقول تخلصا من دخول عاطف على عاطف لأنهم اشترطوا أن تسبق بمثلها واشترطوا أن تقرأ الثانية بالواو فإذا قرات في الواو كيف تكون اما حرف عطف والواو حرف عطف قال ولأن وقوعها بعد الواو مسبوقه بمثلها شبيه بوقوع لا بعد الواو مسبوقه بمثلها في مثل لا زيد ولا عبر فيها ولا هذه غير عاطفه باجماع فلتكن اما كذلك قال ولا قلب العصور اتفاق النحويين على ان, أن اما ليست بعاطفة وانما اوردها في حروف العطف لمصاه وإنما أوردوها في حروف العطف لمصاحبتها لها لأنها شرطة تسق بالواو قلت عدا سيبويه إما من حروف العطف حمل بعضهم كلامه على ظاهره وقال الواو رابط بين إما الأولى وإما الثانية واستدل الرمان على أنها عاطفه بأن الواو للجمع وليست هنا كذلك لأن نجد الكلام لأحد الشيئين فعلم أن العطف إما وقال بعض المتأخرين لو عطفت إما الثانية على إما الأولى إما على إما الأولى وإما الثانية عطفت الذي بعدها على الأسم الذي بعد الأولى وتأول بعضهم كلام شيخي بأن إما لما كانت صح... لما كانت صاحبة المعنى ومخ لما كانت صاحبه المعنى ومخرجه الواب عن الجمع والتابع اليها سماها عاطفه مجازا معنى مبالغه وهذا الخلاف انما هو في اما الثانيه في نحو قام اما زيد بن معورد ولا خلاف ولا خلاف في ان الاولى غير, غير في أن الأولى غير عاطفة لأنها بين الفعل مرفيعة وذلك واضح قالوا أتعلق بإما مسائل الأولى في معناها وهي خمسة الشكل نحو قام إما زيدر إما عبر والإبهام وآخرون مرتون إلى الله إما أن يعذبهم وإما يتوب عليهم والإبهام على السامع قالوا التخير هذا الثالث نحن إما أن تعذب إما أن تتخذ فيه حسنة والاباحه والتخير لا يجمع بين طرفيه والعباحة نحن جالس إما الحسن واما وإما بنسيلين هذا الاباحه يجوز الجمع بين بين الشيئين معه الجمع بين الشيئين فلا مانع من مجالستيه العالمين الحسنة يعني أن يجلس الحسنه أو يجلس المسيرين قالوا التفصيل إما شاكرا وإما كفورا وتقدم الفرق بين الشك والابهام وبين تخير الإباحة في أو وإما في ذلك مثل أو وزاد بعضهم لأو إما لأو وإما معنى ثالثا وهو أن تكون لإيقاب أحد الشيئين في وقت دو ناقت نها قولها, نها قولها إنما أنت إما طعنا وإما ضرب. الثاني ذو الفرق بين او إما الفرق بينها من ثلاثة أوجه الاول أن أو قد تكون يعني الواو وإما عنا بل عند بعضهم كانت تقدم وإما لا تكون كذلك والثاني أن إما لا بد من تكرارها في الغالب بخلاف او فإنها لا تكرر. وتأخذ الكلام مع إما بني من أوله على ما جاء بها ليجليه من شك وغيره بخلاف أو فإن الكلام معها قد يفتح قد يفتتح على الجسم ثم يطرأ الشك على أو غيره ثم يطرأ الشك أو غيره له لهذا وجبت كرار إما في غير النذور الثالثة قد يستغنى عن عن الثانية بأو كقراءه من قرا وانه اياكم لائم على هدى او في ضلال مبين الشعر وهو في الشعر كثير كقول الشعر وقد, وقد, شفني ألا وقد شفني الا يزال يروعني يعني يخيفني خيالك اما طارقا او مناديا والقائل هنا هو الافضل قال قد استغنى وقد استغنى عنها ايضا بين الشرطيه ما علاء قول يقول الشاهد فاما ان تكون اخي بصدق فاعرف منك غثي من سميني والا فاطرحني واتخذني عدوا اتقيك وتتقيني وهذا البيت فيه حكمه شاهد فيه والا بدل ان يقول وإما ياتي به الثانية قال والا والله يقول وإما قال نص النحاس على ان الرصيين لا يجيئون فيها إلى التكرار وقال الفراء لا تكرر وان تقرا مقرا مقرا او وقال الفراء يقولون عبد الله يقول عبد الله يقوم واما يقعد وقال ابن الملك القصر عن على الأولى بالثانية كقوله الشاعر تهاض بدار قد تقادم عهدها وإما بأموات ألم خيالها تهاض بدار وتهاض معناها تكسر بعد القبر قال أي إما بدار فحذف وربما استغني عن الواو عن واو عن, وا عن واو في الأصل ربما استغني عن الواو واما في قول الشاعر استغني عن الاثنين فقال الشاعر يا ليتما يا ليتم امنا يا ليت ما امنا يا ليت ما امنا ناعشات نعمتها اما الى جنات ام الى نار هذا هذا شعر عاق تنسب الى سعد إلى سعد بن قرط بشاره نعمتها ما معنى يا خي صارت نعمتها ارتفعت جنازتها يا سبحان الله على عقوق فيه يا ليتم امنا شاركت نعمتها اما الى جنه اما الى نار قال وهو نادر الرابعه يقتلها في إما هذه فقيله بسيطه واختاره فقيله بسيطه واختاره الشيخ ابو حيان لان الاصل بالبساطة وقيل هي مركبه من ان وما وهو مذهب الشعبية والدليل عليه والدليل عليه اقتصارهم على ان في الضرورة كي قولي شار وقد كذبتك نفسي فاكذبنها فإن جزعا وإن إجمال صبري فإن جزعا وإن إجمال صبري أي فإما جزعا وإما إجمال صبر جزعا وإما إجمال صبر فقال فحذفت ما واكتفيا اكتفيا الذي عنده ناقص الواو يكتبه فاكتفيا واكتفيا بان واجيبه بانه يحتمل ان تكون ان في البيت شرطيه الذي عنده الشين ناقص يكتبها شرطيه هذا واجيبه بانه يحتمل ان تكون ان في البيت شرطيه حل هجاها والتقدير فإن كنت ذا جزع فاجزع وإن كنت مجملة صبرا فاصبر وعلى القول بالتركيب قالوا قد تحذف إما الأولى وتحذف ما من الثانية في قول الشهر سقطه الرواعد من صيف وإن من خريف فلن من أي إما من صيف, إما من صيف وإما من خريف على ذلك ألسده سيئبويه وآلا وذهب الأصواء عبد الملك من القريب والمبرج إلى أن إلى أن, إن في البات الشرطية والفاء فاء الجواب وان وإن من خريف فلن يعدم من وذهب أبو إلى الى ان إن اذا تقدير من صيف ومن خريف الخامسة الخامسه في في اما اربع لغات كسر الحمزة وفتحها اما أما وابدل ميمها ياء مع الكسر الفتح إما وايما وفتح حمزتها الوه اما اللغات قيس وتميم واسد وبالعشى وبالابدال انشدوا لا تسجدوا ابا لكم اي مالنا اي مالكم لا تسجدوا ابا لا تسجدوا ابا لكم اي مالنا اي مالكم لا لا تسجدوا ابا لكم اي مالنا اي مالكم ولا اول جمع ابن سهل علم لنا يعني اما لنا واما لكم اما لنا اما لكم اعثر ذهب الكسائي الى ان الى ان اما قد تكون قحدا تقول اما زيد قائم تريد ان زيد قائم يعني ما زيد قائم وما اصله ما معنى صله زائده صلاة توكيد زائد صلاة صله معناها زائده صله توكيد سيدة. قال وتشتبه, وت... وتشتبه بلفظة إما المتقدمة إما المركبه من الشرطية وما الزائدة نهى إما تخوان من قوم الخيات فنبل إليهم وهي ظاهرة والله سبحانه أعلم وهي ظاهرة مع ظاهرة إليها الفعل إليها الفعل دائما نجوبا والله أعلم قال أنتم إذا وقع فصلا في خلاف تقدم ذكره في نظائره قدام ذلك الله في في نظائره طيب إن شاء الله إلى الله خيرا